أهيل وله في لقد أضيع القدرها حتى توارى الجابيب بدرها تجرع من رصاص الزماني ما جاء الحد من البيان وما أصابها من المصابر مفتاح بابه حديث الباب إن حديث حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد الخون ايهجم القول على بيت الهدى أيهجموا القوم على بيت الهدى ومهبطوا الوحي ومنتدى الندى بو يبيت للأحزان من بعدك بنيت بو يبيت للأحزان من بعدك بنيت بو يا بو يا ويل قبرك القبرك باللي مثل الرصيين وعليك نحنيت ليلة داعاك تغير لوني ريت ريت حاضر يم يا يا ابو يا وشريت حين بيت الباب طبقوها وسحيت على ظلوعي الباب طبقوها طبقوها وسحيت يا علي احضرني يا علي احضرني ينو نعبوني التوزيع الالكتروني كاظم